Sıraatı olanlara anamet etti. Onlara, onlara, onlara, onlara, أشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده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 ثمانية أزواج، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين. قل آذكرين حرم أم الأوثين أم اشتملت عليه أم اشتملت عليه أرحام الأوثين؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبن اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنسين أم اشتملت عليه أرحام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 قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طُعَامٍ يَطْعَمُهُ إلَّا إلَّا أَيْ يَكُون ميتة أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمًا قِزِيرًا فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اطَّرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَّلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ لَذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعذ ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبأنا ولا حرمنا من شيء.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 ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بأياتنا والذين لا يؤمنون والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قلت علوا أتلو ما حرم ربكم عليكم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 ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء وهدوء ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزل لكم فاتبعوه وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَتَقُولُونَ أن إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا إِنَّمَا ونزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين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 سنجزي الذين يصففون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصففون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك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 لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون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 وبذلكه مرت وأنا أول المسلمين. قل أَعْبَرَ اللَّهَ أَبْغِي رَبَّهُ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وزارة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم، ثم إلى ربكم مرجعكم، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.